انوا اهلا الذكر ان كنتم لا تعلمون ترسي ردو معايا راو كردني راو كردن بتي انتي حراما راو كردني ما سيدي على بستيتي ناو بحر ناو او وآية تنهى راوكرناك حراما يعني ين راوكرا وحراما نعم تنهى قناه بارا تاوان بارا اثمه مستحق عقوبه اما بلين خدنا خدنا نجيركا قرطوية ماسيكا قرطوية حرام بيخوانا حرام بيخوانا حرام بيخواتي بلان بوالي أمر هيا جهتي مسؤول هيا كمن عيشي بكال لە سد الدرائع دەڕعێ. ئەوش ووسیلەکە بۆچی بۆ ئەوەیکە ڕێگە لە خراپەکاری بجیرێت سەر نەچێشێ کەسێک شتێک نەک كاري ششێ بۆ کاری گە لو أو أنا أواندا وزع الدنيا كلا ضلدا بقوة نبات خوف إخوانا ضلدا أواندا زور نبات ولا ما دام ماسك حاله بفهم طار كيشاني هردي كم أو والله مكيت والله أعلم بس يا رسام أجر ذكري بيانيا من إيران لبير مكيت يا مجالي نبات آية درست دعاتي بيخونه دو عدري بعسكت يا كم يا لبير النبات دو مشان مجالي نبات واتامش غلبه. هر دو شي سنة في امري عليه نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها او الصلاه كفريضه كفريضه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ليش كات واش بخبرنا هاتي يا لبيره شو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 لقد قلت لك وقالت لك قالت يا رسول الله أي في عمر عليه الصلاة والسلام كنت ألا أصلي العصر خريب من وجه عصر نكم إستهاتوا بهم أو بيج مغلب تعو خبرك في عمر الله عليه الصلاة والسلام الله والله ما عن الصلاة الوسطى شغلهم الله والله من وجه عصر نكمل مشغولیان کردیم چک بچیم و مشغول بودیم آمریکا عالی سال سرهم بهال کندنی خدا که که لغزوی خدا فری مشغولیان کردیم خوا مشغولیان میشنم کردیم خورعابو آمریکای بانگر نوشی عسیکر آو جنوشی مغزی بکرد کاتا مشغولاتش عزیکا انسان با عمدی انسان باهی دوایی کات دوایی عبادت کات کات و واذكار كانج ان شاء الله تعالى ك تشمش غلطك ببي على بير تشوبه دواي خور دركوتينش يا دواي خور هوبونش اذكار الصباح والمساء اخ والله اعلم سؤالي شو علم ايات اشند هل كلمه لا تفكروا في ذات الله ولكن تفكروا في ايات الله تفكروا في خلق الله آه هم حديثة سنة ذكيبرة كانت ضعيفة والله أعلم سنة غريبه غريبة هي ضعيفة بلام ما حديثك يعني شيء لا تفكروا في ذات الله ولكن تفكروا في آيات الله بلا ذات خوامك ويعني لكيفية كنه أقربا شيء وعزبا معناك صحيحه يعني لا تفكروا في كنه الله كنه صفات الله حقيقة صفات الله ايذ استخواجونه اي قاجي خواچونه اي تشايي خواچونه اي دابزي خواچونه حساني برجونه خواي گورچونه هاتيني خواي گورچي قامتچونه او بي لوما كوا چونه بي لووك كوا خواي بو فصل القضاء بين العباد بي لووك كوا خواي گورده ده من سائل فاعطيه بي لووك كوا بل يداهما مبسوطتان ينفق <تصفيق> كيف اشاء دستی خواجه اوراق شنده و داروی رحمت خواجه اوراق. بیله آب کو، اما دست کجونه، حات نکجونه، طبعاً بیکر نوالا و مخالف منهجی سلفم وخالف عقیده صحیحه، و انسانش تویی سر لش وایو، زایبو جمرای دکه بوچی، چون کبیله شدک دکات و کد طریق کی مسدوده و درگاه کی چون درگاه کی داخله؟ آوتا خوی پرگاه دفرمی. ولم يكن له كفوا احد وذا فرما ليس كمثله شيء وذا فرما هل تعلم له سميا اي شبيه ومثيلا ونظيرا ام دام خا غير شبيه تو هر چند بيليب كيتو دست خو اوا وانيه وانيه حچي بيليب كيتو وانيه دگهشت دي بركه بويا انسان بلا كون هي صفات خا اما بين المخلوقات بكيتوها او كاري تشاكو أه مرغوب فيه بو كتابي ذنبي الحمد لله وصلى الله, وصلى الله وسلم رسول الله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون